119. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 110. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَفْعِدٌ فَلَا تَكُو فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَّن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 دون عن سبيل الله ويبلغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون.